افت باب الرضا افْت باب الرضا وبت اشكو الى مجد وبت اشكو الى يا ماجدت باب الرضا والناس قد رقدو غصت باب الرضا قد رقدوا وبنت أشكو إلى مولايا ما أجد وبنت أشكو إلى مولايا ما أجد Kulutu ya amalii pi kulli nāibatin o Kulutu ya amalii fī kulli nāibatin ya man alayhi bi kashfi addur a'rtamidu ya man alayhi bi kashfi addur a'rtamidu o Kulutu ya amalii fī kulli nāibatin wa kutu ya amalii fī kulli nāibatin من علي بكشف الضرر اعتمدو يا من علي بكشف الضرر اعتمدو اشكو اليك امورا انت تعلمها اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلدو ما لي على حملها صبر ولا جلدو أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد ما لي على حملها صبر ولا جلد قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا وصلت بالرضا والناس قد رقوا وبالتم شكر الى مولا ماجد ما وبالتم اشكر الى مولا قد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا اليك يا خير من مدت اليه يده اليك يا خير من مدت اليه يده وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدك إليك يا خير من مدت إليه يدك فلا تردنها يا ربي خائبه فلا تردنها يا ربي خائبه فبحر جودك يروي كل من يرد فبحر الا تردنا يا ربي خائبه فلا تردنا يا ربي خائبه فبحر جودك يروي كل من يريد فبحر جودك يروي كل من يريد قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا قصدت باب chuka